للحرم عزمت عن روحة الولا هل الدمع ساحة يوم ريت النفس مجروحة يتبيت الله بالراحة يتداوي القلب وجروحه لك تعنى شايل ما صخال الناس في بوحه بيح المكنون الكباحه ما حسب في الناس مربوحة لنا قربك اكبر ارباحه طالبك يا رب لسموحه دمع عبدك من الخجل طاف بيت الله وغدت روحه تشعر اول مره براحه طب دمع لا نوح تيهب صحره ولقا